الحمد لله الذي يسر على الإنسان علم ما هو محتاج إليه في معاشه ومعاده أتم تيسير وأهل من شاء لمعرفته ومعرفة أسمائه وصفاته وأسرار دينه وشرعه والفضل بيد الله يأتيه من يشاء وهو العلي القدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا يستحق العبادة إلا هو لإحسانه إلى عباده ولجلاله وجماله وكماله وهو السميع البصير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فيا عباد الله تأمل رحمن الله وإياكم حكما لطيف الخبير أن يسر على الإنسان طرق ما هو محتاج إليه من العلم وكلما كانت حاجته إليه وكلما كانت حاجته إليه من العلم أعظم كانت تيسيره إياه عليه أتم فأعطاه الله عز وجل معرفة خالقه وباريه ومبدعه سبحانه والإقرار به ولهذا قالت الرسل عليهم الصلاة والسلام لأقوامهم أفي الله شك أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم خاطبوهم مخاطبة من لا ينبغي أن يخطر له شك ما في وجود الله جل وعلا وإنما يكون الشك فيما تخفى أدلته وتشكل براهينه فأما من له في كل شيء محسوس أو معقول آية بل آيات معرفة به شاهدة بأنه الله الذي لا إله إلا هو رب العالمين فكيف يكون فيه شك وكيف يعبد غيره وكيف يرجع سواه له الحمد والمن وله الشكر وله الملك وله النعمة والفضل وله الثناء الحسن ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين يا من عزم على السفر بقلب إلى الله والدار الآخرة قد رفع لك علم فشمر اليه فقد امكن التشمير اجعل سيرك بين مطالعه منة الله ومشاهده عيب نفسك والعمل والتقصير فما أبقى مشهد النعمة والذنب للعاقل من حسنه يقول هذه منجيتي من عذاب السعير ما المعول والله ما المعول والله إلا على عفو الله ومغفرته فكل أحد إليهما فقير أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي أنا المذنب المسكين وأنت الرحيم الغفور يا هذا ما تساوي أعمالك لو سلمت مما يبطلها أدنى نعمة من نعم الله عليك وأنت مرتهن بشكرها من حين أرسل بها إليك، فهرعيتها بالله حق رعايتها، وهي في تصريفك وطوع يديك، فتعلق بحبل الرجاء وادخل من باب التوبة والعمل الصالح، إنه غفور شكور، أقبل على ربك وأصدق في توبتك واستعد للموت قبل نزوله، فما تدري متى ينزل؟ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم نهج للعبد طريق النجات وفتح له سبحانه أبوابها عرفه طرق تحصيل السعادة وأعطاه أسبابها حذره سبحانه من وبال معصيته حذر عبده من وبال معصيته وأشهده في نفسه وفي غيره شؤمها وعقابها وقال إن أطعت فبفضلي وأنا أشكر وإن عصيت فبقضائي وأنا أغفر إن ربنا لغفور شكور أزاح عن العبد العلل وأمره أن يستعيد به من العجز والكسل ووعده أن يشكر له القليل من العمل وأن يغفر له الكثير من الزلل إن ربنا لغفور شكور أعطاه ما يشكره عليه، ثم شكره على إحسانه إلى نفسه، لا على إحسانه إليه، ووعده على إحسانه لنفسه أن يحسن جزاءه ويقربه لديه، وأن يغفر له خطاياه إذا تاب منها، ولا يفضحه بين يديه، إن ربنا لغفور شكور، وثقت بعفوه هفوات المذنبين فوسعها، وعكفت بكرمه آمال المُحسنين فما قطع طمعها وخرقت السبع الطباق دعوات التائبين والسائلين فسمعها ووسع, ووسع الخلاء قعفو ومغفرته ورزقه فما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين إن ربنا لغفور شكور هو سبحانه الكريم، هو الرحيم، هو الرب الرحيم، من ذا يتكرم عليه؟ وهو أجود الأجودين وأكرم الأكرمين يجود على عبيده بالنوال قبل السؤال، ويعطي سائله ومؤمله فوق ما تعلقت به منهم الآمال، يغفر لمن تاب إليه، ولو بلغت ذنوبه عدد الأمواج والحصى. والتراب والرمال، إن ربنا لغفور شكور، هو أرحم بعباده من الوالدة بولدها، وأفرح بتوبة التائب من الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في الأرض المهلكة إذا وجدها، وهو سبحانه أشكر للقليل من جميع خلقه، فمن تقرب إليه بمثقال ذرة من الخير شكرها وحمدها. إن ربنا لغفور شكور تعرف إلى عباده بأوصافه وأسمائه وتحبب إليهم بحلمه وآلائه ولم تمنعهم معاصيهم جاد عليهم بآلائه وعد من تاب إليه وأحسن طاعته بمغفرة ذنوبه يوم لقائه إن ربنا لغفور شكور السعادة كلها في طاعته والارباح كلها في معاملته والمحن والبلايا كلها في معصيته ومخالفته فليس للعبد أنفع من شكره وتوبته إن ربنا لغفور شكور أفاض على خلقه النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمّن الكتاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه إن ربنا لغفور شكور يطاع فيشكر وطاعته من توفيقه وفضله، ويعصى يحلم، ومعصية العبد من ظلمه وجهله، ويتوب إليه فاعل القبيح فيغفر له حتى كأنه لم يكن قط من أهله، إن ربنا لغفور شكور. الحسنة عنده بعشر أمثالها أو يضافها بلا عدد ولا حسبان، والسيئة عنده بواحده ومصيرها إلى العفو والغفران. باب التوبة مفتوح لديه منذ خلق السماوات والأرض إلى آخر الزمان. إن ربنا لغفور شكور. بابه الكريم مناخ الآمال ومحط الأوزار وسماء عطائه لا تقلع عن الغيث بل هي مدرار ويمينه ملأ لا تغضها نفقه سحاء الليل والنهار. إن ربنا لغفور شكور. لا يلقى وصاياه إلا الصابرون، ولا يفوز بعطاياه إلا الشاكرون، ولا يهلك عليه إلا الهالكون، ولا يشق بعذابه إلا المتمردون. إن ربنا لغفور شكور. فإياك إياك أيها المتمرد المغرور أن يأخذك على غرره، فإنه غيور. وإذا أقمت على معصيته، وهو يمدك بنعمته، فاحذر. فإنه لم يمهلك لكنه صبور وبشرك أيها المحسن التائب بمغفرته ورحمته إن ربنا لغفور شكور ومن علم أن الرب شكور تنوع في معاملته ومن عرف أنه واسع المغفرة تعلق بأذيال مغفرته ومن علم أن رحمته تسبق غضبه لم يأس من رحمته إن ربنا لغفور شكور من تعلق بصفة من صفاته أخذت بيده حتى تدخله عليه ومن سار إليه بأسماء الحسن وصل إليه ومن أحبه أحب أسمائه وصفاته وكانت آثار شيء لديه حياة القلوب في معرفة الله جل وعلا وفي محبته وكمال الجوارح في التقرب إليه بطاعته وفي القيام بعبادته. والألسن في ذكره والثنائي عليه بأوصافه بأوصاف مدحته فأهل شكره هم أهل زيادته وأهل ذكره هم أهل مجالسته وأهل طاعته هم أهل كرامته وأهل معصيته لا يقنطهم من رحمته إن تابوا فهو حبيبهم وإن لم يتوبوا فهو طبيبهم يبتليهم بأنواع المصائب ليكفر عنهم الخطايا ويطهرهم من المعايب إنه غفور شكور فالحمد لله رب العالمين حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله حمدًا يملأ السماوات والأرض وما بينهما وما شاء ربنا من شيء بعد بما جامع محامديه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم على نعمه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم عدد ما حمده الحامدون وغفل عن ذكره الغافلون وعدد ما جرى به قلمه وأحصاه كتابه وأحاط به علمه الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاعلموا أن العبد مهما اجتهد في العبادة وأكثر من فعل الحسنات فلا بد من فتور وإعراض وغفلة وتوان وأيضا ففي نفس قيامه بالعبودية لا يوفيها حقها الواجب لها من كمال المراقبة والإجلال والتعظيم والنصيحة التامة لله فيها بحيث يبذل مقدوره كله في تحسينها وتكميلها ظاهرا وباطنا فالتقصير من العبد لازم في حال الترك وفي حال الفعل ولهذا لما سأل الصديق رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم دعاء يدعو به في صلاته قال يا أبا بكر قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم فأخضر عن ظلمه لنفسه مؤكدا له بأن المقتضية ثبوت الخبر وتحققه ثم أكده بالمصدر النافي للتجوز والاستعارة ثم وصفه بالكثرة المقتضية لتعدده وتكثره ثم قال فاغفر لي مغفرة من عندك أي لا ينالها عملي ولا سعي بل العمل يقصر عنها وإنما هي من فضلك وإحسانك لا بكسبي ولا باستغفاري وتوبتي ثم قال وارحمني أي ليس معولي إلا على مجرد رحمتك فإن رحمتني وإلا فالهلاك لازم لي فليتدبر اللبيب هذا الدعاء وما فيه من المعارف والعبودية وفي ضمنه إنك لو عذبتني لعدلت فيي ولم تظلمني وإني لا أنجو إلا بمغفرتك ورحمتك ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لن ينجي أحد منكم عمله قالوا ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمه منه وفضل فإذا كان عمل العبد لا يستقل بالنجاة فلو لم ينجيه الله لم يكن قد بخسه شيئا من حقه ولا ظلمه فإنه ليس معه ما يقتضي نجاته وعمله ليس وافيا بشكر القليل من نعم الله فهل يكون ظالما له لو عذبه كلا ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم